ال الذيصل ال حَفَة في صَحبا فب صتر في السم فيب صكر في السم إكَ فَيش وَيجعَهُ كسَف.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 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم ان تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون أصدف <تصفيق> إنزم ركو ترجمان بلاغان راخوري شوي هم پا وچا هم پا لمداء دخل کو دا بدعمل دلاسا شاء الله ديو تا دزن عملونو دا سزا خو نو شاید چې دیو منشي اے پیغمبره ورته وایا چې پټول ملک او ګرځي نو وګورئ چې تاسو نه د په خو نو خلک او انجام شوشو باغوی چې اکثر خلک مشرکانو نو تخپل مخ سم دین الخته ګرځیدل ساته د دې خبرې نړومبه ځه هغه ورځ راشي چې بیا به د لافاق وینا تا پستانه را ګرځیدل نکېږي هغه ورځ بتول خلک جدا جدا شي چا چې کوفر کړي وی هغه ته بخپل کوفر مخه تراشي او شوق شي رو قارونه کوي مخپل ځان له سامان تیاروي نتیجه به ایدا شي چې خدای پاک به نیکو کارو مسلمانان لا فخفل فضل بانده خبد لورکلی اختیاد آده که کافران دا لا پاک خوخ نوی او د آغا پا نخو که یوانا خطا ده که آغا ده باران زیر ورکون کی بادون را لیگی ده فارد ده ده که ده, ده خفل میره بانه خون در بانده و سکی او چه پس مندر کستاسو کشتای داغه په حکم موچ دیږي او چې تاسو د تجارت په ذریعہ داغه مو قرار روزی روزي ولټوي او چې داغه شکر شکره کړئ ا موږ ستانړو به پیغمبران خپل خپل قومونو ته لیږل لی دي نو هغه وي باور تاسو سرګند نه خي وړي نبي د مجرمان او کسانو نه بدل واغ او مومنان ول غلبا ور کول زمون دي موارد الله پاک غزادته سبادونا راليږي نو هغه بادونا وريغ راوچته وي بیا چې الله پاک څنګه غواړي هغه سي په فزاک خوروي او غروس کی غروس کتر نه جوړوي یعنی وريز غندان غندان شي نو ته ویني ګوري چې داګه د دا مهن نباران را وريږي یا چا لا پاک غباران په پا کومو بندگان او باندې وروی ما پر خوشالي شروع کړی اگر کا غوی د باران د اورې دو نمخ کې د دې خوشاله نه وړم ده قطعینا او ميدو نتدا لا پاک در رحمت دینه خطو ګورا چې سرانګه مزه قدم ورک نفوس بیا را ژوندې کوي هم دغه خده دې چموڑی راجواندی کوي او هاغا په هر سبان دي قدرت لري او کومون په دیوبانه دی بل شام سي را وستا ادي خپل فصل تک ضرور ني نه ددي نفس به هم په زړونو نعمتونو نا شکر وکړي نو ته مړو ته خبره او رولې نشي او کڼو ته आवाज رسول نشي هر کله چا غوي درته شا کړی او پشاں قاړه در روان شي او ته د عقل اندازه د ګمراهی نه سم لاړه راړه ولې نشي خو بس حق شاته د دین خبر اورولې شي چې زمونږ په آیاتونو یقین ساتي او د هغه تعبی و سیږي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 يَأْخُذُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقُومُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ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 تصبر اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ اُس دشفقه می روکو ترجمام اللافا کا غزات دے که تاسو اپناتوان احال کی را پیدا یعنی کمزوری وئی ما شوم دیر کمزوری بیا اید کمزوری نفس در تا طاقت در کو بیا اید زوانی در طاقت نفس در باندې کمزوری و بوډاتوب راوستو هغه چه سواری نو هغه چه फायदा کوي او لا پاک په پا هر سپوحه دی له قدرتونو خاوند ده او سو وخت قیمت راشي نو مجرمان بقسمونه اوخري که من خدا یا درنگ شیبه نزیاد پاکی شیوی نوم دیو پا دنیا که هم دغه غسی عرولی چلی دل او چالا چه علم و ایمان دوانا نعمتون ورکری شیوی دی اغوی با اوائی چه تاسو دا خدای پاک د لیک مطابق پا مودو مدو دا قیمت تا روغ پوری پاکی شیوی ای نو دانن دا قیمت اغو رز داد پتاسو تاسو فرې باور نکولئ او تو خبمو ورلا نجمه کولا نو په دغه ورځ به ظالمانو تخپل زرونه هیڅ फायदा ور نکلی او د خدای پاک د خبګان په حق نه بترنا هیڅ تدبیر قبول نکړې شي او موږ د خلکو د فائدې د فارا مجید کې هر قسم مزامین بیان کړی دي او کتر دي کافرو ته دغه څنګه پیش شګلې نو بیا هم څوک چې کافر دی اغوی بداو نه کوي چې تاسو په سروب باطله باندې ختی یي څوک چې نه او خپل غلطه خبرن ختی وی تا غوی پړونو باندې الله پاکوم دغسی مهرونه لګوي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم تو صبر دا الله پاک وادرېختنی دا او خیال ساته چدا بی یقین خلق تا قابو قابون کرشین سورة لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالَّذِي قَسَمَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ غَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِۦ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دونه والي واليمون في ضلال مدين دا سورته لقمان ده دا سورته مکی ده اوس دې سورته د لون باندې رو کو ترجمه د الله په نامو شروع کوم چې بخون کې بیا بیا مې ربان ده الف لام میم دا دا سې کتابه يا توندي چې په حکمت پوره دی نیکانو له هدایت او رحمت ده هر کسان له چې د مانځه فاباندي کوي او ور ورکوي او په اخرت باندې پوره پوره یقین ساتي دا خلق دی چې د خپل کې رېګار د طرف نه راغل سملا روان دي او هم دغه کسان نجات مونتون کیري اوزین خلک خدا سے خراب وي چې د غفلت خبره په بای اخلي چې خلک پر بيد پهه نه دال دلار نه گمراه کړی او د الله پر علی ګلی تاریم پوري ملند اوکلی داس خلکو لسپکون کے عذاب مقرر دی او سو وقت چه داغو پاولان دی زمون آیتون لستیشی نو دیتر نپغت نفسی سرا مخجار باسی لکه چه آڑو دلی نیوی لکه چه غوگون ای دران نیوی اے پیغمبر بارہ صلی اللہ علیہ وسلم درناک عذاب زیر اور تور بیشک سوجی ایماندار دی او د نیکي کارونه کوي هغه ل د عيش باغونه تیار دي چې تر تر طلب پکې خوشاله او شيږي دادا لا پاک رختنی وعده دا او هغه زبرداش او د حکمتونو خاون نه هغه اس مانو نه بیسټونو دروودی دي چې تاسو په خپل وی او پم زکای د غرونو میخونه لګولی دي چې پتا شو نږدږي او هر کس مزناوري پکې خارکړي دي ا مونجو چې د او نامو وبرعو بيولي نو دام زکه نمو قسم قسم خو خسی زونا راز هر غون کړهل دا خدا لا افاق جوړ کړي سيزونه دي او اس ما تو خي چې داغه نه چابل چا نور سرا پیدا کړي دي نا بلکې دا ز عالم کو پسرګند گومراہی کې سرګومه پراکړي دي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 وَاِذْ قَال لَكُمُ نُبِيُّ وَاحِدٌ لَّبْنَهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ أَمْلَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَا وَهْنٌ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى شِئْنِ قَدِيمَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم فقال حبة من خردل فتكن في صخرة فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيلٌ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصع ذك للناس وَلا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغبض من صوتك اننا انكر الاصوات لصوت الحميد هو دوییمه روکو ترجمه <تصفيق> او مون لوکمان تو خیارتیا ورکه چې ته د الله شکر کو او سوک چې شکر کوي نو دا خپل ځان دا خېګړې دا فارعی کوي او سوک چې نا شفری کوی نا اللہ بینیازا دا تاریفونو قابل دین او سوک چی لقمان خپل زوی ته د نسیت پتا و روی چی ای خپل زویا خدیل شریک مجورا و بیشا که چې شرک کول دیر لوی زیاته دی آمونگ بنده تا د مور پلار پا حق لا دیر تا اكيد کړه دې ځکه چې مور د ډېر کمزور انسانا په جېډه کې سمبال او بیا په دوکاله کې د تینه پریکو چه بندا تزماهم او د مور پلار هم شکروا باسا او ما تبخاما خفستانه رازي او کچری دی دواړه در دا زور ولګوي چته ما سره بغیر دسه دلیل نه شوق شریک و مانا نو داغو دوانو خبره مانا او په دنیا کې ور سره سم روغ څو لوق او دا هغه چا په لاره روان او سیګا چې ما ته رجوع کوي اخر تاسو دوټولو ما سره راتکشت نه زبرد تر تاسو خپل خپل عملونه پګوتکم ایا زم خپل زویا ګي یو عمل دوري د دا دانی عمر نه ری بی بیاغه په یو کان کې د نن اپټ پړوتوي یا بار اسمانونو ته خته لیوي یا کوز پمځک کین نه اوته نو الله پاک به را حاضر کړي بیشک چې الله د باریک مباریک چیز د دن کې په خبر ده ای زماخ په لزویا مونږ کا او خلکو ته د نیکي حکم ورکوا او د په دینه خلق من کوا او چې کوم مصیبت تر باندې راشینو په غي صبر کوا دا ډیر د همت کار دی او خلقو تخپل مخ مپړ سوا یعنی مشروتي په چا مخ کوا او پمزه کبانې غاویرا مګر ده دا. د الله تعالی غاویرا په خرکون کې خلق فخ نوی او په خپل تک اعتدال سا تا اوواز لک کتصاتا بیشک پوازو نو کی خراب اواز د خرو نو دی یعنی د خرو دی الم تر ان الله سخرلکم ما فالسماوات وما فالارض واسبغ علیکم وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيل وإذا قيل له اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَمْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن مَرجعُ فَنُ نَذِّئُم بِمَا عَمِلُ إِ اللهَّه عَمُ بِذاتِ السّدُ نُمَِّعُم قَلينَ سُم نَفَّرُوم إ عَذَابٍ غَلون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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة والبحر يمده وَمِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إن الله سميع بصير